قال مالك رحمه الله الرخصة في رمي الجمار قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الابل في البيتوتة في خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرمو بالليل يقول في الزمان الأول جاء بهذا الأثر عنه صلى الله عليه وسلم الذي يستوقف طالب العلم في منهجه وهو مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم وشمول منهج الإسلام في حياة الناس بمراعاه المصالح العامة الابل والرواحل هي أدوات النقل في ذلك الوقت وبدونها لا يستطيعون تحملهم وتحمل اثقالهم وعلى كل ضامر يأتينا إذن من الضروري لهم الحفاظ عليها ومن لا تسع الناس بدوابهم ولو وسعتهم لا مرعى فيها جبال محيطة بها ما يمكن تنصب خيمة لك خيمة للبعير ولا تحط البعير معك في الخيم او البعير ياخذ محل خيمة لثان اذا اخلاء المكان من الرواحل يجعله يتسع لمن للناس الآن قضية مواقف السيارات الصغيرة في مداخل مكة نوع من هذا الحديث جعلت السيارات في مواقف خارج مكة عند مداخلها ليش؟ لتفسح المكان للناس كل واحد سيارته في يده مفاتيحها في جيب ويجي يوقف السيارة يبقى أصبح الشخص بالنسبة للسيارة واحد على عشرة ولا واحد على عشرين كفايه واحد على خمسة يبعدنا أربعة أخماس الموقف رحل السيارات السيارات ما عليها حج ولا وقوف خليها بر فالرسول صلى الله عليه وسلم من أول تشريع الحج يبعد الرواحل والإبل عن مواقف الحجاج ليفسح لهم المكان هذه واحدة الثانية من الصعب أن نأتي كل ظليب ظهر بعلفه مع شهرين الذي جاء من الأحساء والذي جاء من البحرين والذي جاء من الرياض والذي جاء من كذا من كن من, من إلى مكة يحمل ماء على ظهر بعيره علفة وطعامة صعبها اذا المرعى أمامه ترعى في طريقها فإذا جاءت إلى منى لا يلزم أن يحمل من مكة إلى كذا مدام هناك مرعى في ضواحي من. فإذا جاءوا إلى ميناء يرمون يوم العيد لانهم موجودين وجاءوا بركابهم هيا تفضلوا برا واذهبوا الى بعيد روح هناك الى مشارف الطائف الى اقرب الى اكثر بقدر ما تجدون المرعى هناك للابل وبكرم بسمحينكم اول يوم من ايام التشريق رمى يوم العيد مع الناس فذهب سيبعد يحتاج الى مسافة يترك الرمي في اليوم الأول وهذا يوم الأول بالنسبة لعامة الناس أداء ولا قضاء أداء رخص له في ترك الأداء في وقته لمصلحة عامة واليوم الثاني من أيام التشريق يأتي الرعاء بابنهم ولا يخلوا الابن على حسب اتفاق المسير فيرمونا عليهم لما يأتوا في اليوم الثاني عليهم رمي يوم ولا يومين يومين ماذا يفعلون في ذلك يرمونهما على سنة رمي المقيمين بمنا يجي على الجمرة الاولى بسم الله الله اكبر ليوم واحد من التشريق وينتقل للوسطى بسم الله الله اكبر عن يوم واحد من التشريق وينتقل الى العقبة بسم الله الله أكبر عن اليوم الأول في التشريق ثم يرجع من جديد إلى العے الصغرى بسم الله الله أكبر عن اليوم يبقى بسم الله الله أكبر الأولى قضاءً وبسم الله الله أكبر الثانية إيش؟ أداءً وإلى هنا تعال تبغوا تروحوا مع السلامه قد انتهيت تبغوا تقعدوا تفضلوا روحوا ولما تجيجوا عند السفر ترمو تمشوا يب هذا ترتيب الترخيص للرعاه ونحن اليوم وفي هذا الوقت هل أصحاب المصالح العامة بالنسبة للحجاج عندنا رعاء الإبل الآن يمكن ولا بعروح عندنا إيش سيارات والسيارات فيها إيش تدب دبيبا ولا إدبابا السيارة تحتاج إلى إيش؟ مسير مسير السيارة هو السائق سائق السيارات ما حكمهم هل أصحاب السيارات يبعدون بسياراتهم الآن الذين حضروا معنا إلى منا يبعدون المسافة التي تحتاج إلى البعد وأن يغيبوا عن منا يوم ويومين أبدا أقصى موقف في المزارف، أقصى توقيف حيوقفها جنب خيمته ولا في مكة، هذا لا يعطيه رخصة ترك الرمي في اليوم الأول، لأنه ليست عليه ما في إيش في المجيء، إذن إذا إذا استغني أو لما شقته عليه هو زي بقيه الناس، ولكن عندنا. الجمع الموجود في منا هذو الكلوم كل واحد جايب زاد معاه ولا عارف ان هناك فرن فلان وفرن فلان والعيش متوفر لله الحمد والمنا العيش هذا من اللي حيحضره كل واحد حيوله ويعمل قرصه في مكان زمان يسوي القرص القرص العيش معهم ولا موجود جاهز رح يشتريه مين اللي يعمل في هذه الافران لتحضر هذه اقراص الخبوز الماء الذي يأتينا إن كان مخزن من الأول الحمد لله وجزاه الله المحسن كل خير إن كان يحتاج إلى إدارة وإشراف المستشفيات اللي تستقبل المرضى نجيب المرضى والحطم هناك في أحواض التلج ولا على الأسرة ونسيبه ونرمي ولا نشرف عليهم إن كان هناك عامل البريد أو الرسائل أو الاتصالات أو, أو إلى آخرين. إذا كان هناك من يعمل عملا عاما لمصلحه عامة واحتاج الحجيج إليه ومقتضى عمله يترك الرمي في اليوم الأول فلا مانع وهو ملحق بأولئك والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ولأهل السقاية بأن يترك الرمي في اليوم الأول كما رخص للرعاء والثقاية ما هي؟ السقاية هي أن يجمعوا ماء زمزم في الأحواض وكانوا في السابق جزاهم الله كل خير بل حتى في الجاهلية كانوا يجمعون التمر والزبيب من التجار مكة ما فيها تمر ولا زبيب يشترونه ويجمعونه حتى إذا جاء موسم الحج يضعون الزبيب والتمر في الأحواض ليحلو ماء زمزم هذه سقايته وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى, إلى زمزم وكان العباس قائما قال اسقني قال يا عبد الله اذهب إلى أمك واتيه بشراب من الداخل فإن هذا من الداخل قال اسقني قال يا رسول الله إن هذا الماء فيه أيدي الناس قال اسقني ولم يرضى أن يذهب يأتيه بشراب مخصوص من عند أم العيش أم عبد الله زوجة العباس ام الفضل قال اعطني من هذا الماء الذي يمتحونه وقال امتحوا لولا اخشى ان يغلبكم الناس عليها لما تحت معكم كان بالدلاء لا الان بالدينمو يا همنا في هذا ايش السقايه مرفق عام لمن للحجاج وعلى هذا يمكن ان نقول اليوم وكما يقال الفقه الاسلامي مرن اي متسع اي يتمشى مع كل زمان ومكان ليسعى ما جد من احداث وتطور حياه الناس لا اننا نطور التشريع لا الفقه من حيث هو في وضعه قواعده اساسه متين يتحمل كل ما طرا من احداث العالم لا اننا نغير في وضعه أو ننقل قاعدة من مكانها التي أقامها الإسلام لا لو نقلت هذا العمود من مكانه سقط السقف. اذا هو باق ولكن وضع في أصل قاعدته لو جئت فوقه بثلاثة أدوار وأقولها بالمشاهدة لو جئت فوقه بثلاثة أدوار كهذه لتحملها قواعد الإسلام أقوى من ذلك ما وضعه الشارع الحكيم من قاعدة عامة تتحمل كل ما تجدد وحدث في حياة الناس إلى يوم القيامة. وهذه قاعدة. ارخص للرعاه ما في رعاة في سوقيين. بس تغير التوب. توب الأعرابي في سوق البعير وتوب السواق في وضعه. المهمة واحدة. هناك السقاية. هناك الم... جاء اليوم الاطباء جاء هناك الفعيش. جاء هناك كل ما فيه مصلحة عامة. يمكن أن تتحملها قاعدة ليش الرعاء والله تعالى أعلم